بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسولهم من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أن يرو إلا يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك بين القائم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 جنة عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار رخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه.